ずれてるぞ。 الجزء ا ل أ و ل بسم الله الرحمن الله ا ل ر ح يتشرف م ي أ ب و هاجر أ ن يقدم لكم هذه الماده فندخل اليوم الله عز وجل الى الله إ م ن ز ل ة جديده من منازل الايمان منزله تاب التميس للشارع ا إ الى منزلة الله عز وجل فكان فتلك عبر التي ذكرنا مما ثم بعد ذلك إلى منزلة وذلك موضوع ك ل ان م المسلم ا ل ل بحول الله وذلك ل ي ة ا أن المسلم الذي يريد أ ن يسير إ ل ى ربه عافدا ً لا يمكنه أ ن يستمر في سيره إ ذ ا كان م ت ق ل ا ً ب ا ل أ ح م ا ل و تعلمون أ ن أ خ ف السير هو سير المتحفف من ا ل أ س ح ا ل من بني آ د م و غير بني آ د م حتى من زوار ا ل ع ط ر من المراتب ا ل أ ر ض ي ة و ا ل ه و ا ئ ي ة فكلما أ ث ق ل ت على سيارتك ا ل أ ح م ا ل كلما أ ب ط أ ت سرعتها وكذلك سائر المراتب وهذا قانون من قوانين الله في الكون أ ي س ن ة من س ن ة الله في الناس وفي الكون فالسائر إ ذ ن الذي يرجو أ ن يصل مبكرا ويصل حقيقه ينبغي أ ن يكون متخففا غير مشقى ولا متشقى والتخفف المقصود ها هنا التخفف الكثب الكثير من وذلك الزهد وسنحاول بحول الله بيان الوجه الشرعيه لهذه ا ل م ن ز ل ة وهذا المصطلح فكثير من الناس ظن الزهد أ ن تلبس المرقعات و أ ن تنقطع عن أ ك ل اللحم و أ ك ل السيدات من الرزق لتكون ذ ا ه ب ا وما ذلك بزهد فمن فعل ذلك و خ ص ب ه فقد خالف أ م ر ا ل ق ر آ ن فلو من طيبات ما رزقناكم و ا ل أ م ر في ا ل ق ر آ ن إ م ا ان يفيد الوجوب ة أ و ا ل ن د ب أ و ا ل إ ب ا ح ة و س ن ب ي ن بحول الله أ ن مثل هذه ا ل أ و ا م ر أ ص ل ه ا فعلا ا ل إ ب ا ح ة ولكن قد يؤول أ م ر ه ا إ ل ى الوجوب في بعض ا ل أ ح ي ا ن وان فعل ذلك خالف س ن ة أ ب ي القاتل صلى الله عليه وسلم فقد كان يحب لحم الكتف كما صح عنه ويستعذب له الماء ويحب ا ل س ر ي د الى غير ذلك مما ذكر في كتب الشمائل وفي الصحيحين أ ي ض ا فما الزهد إ ذ اذا إ لم يكن أ ن تتقلل من الطيبات من ا ل ر ز ف لا بد من بيان أ ن أ ف ع ا ل ا ل إ ن س ا ن تحكمها أ ح ك ا م ش ر ع ي ة خ م س ة وهذا أ م ر مجمع عليه بين العلماء الواجب والمندوب والمكروه والحرام ووسط ذلك كله المباح و إ ج م ع ه على أ ن س ر ك الحرام ليس زهدا لا يمكن أ ب د ا أ ن يقول والله فلان يزهد في أن يترك شرب, فلا شرب الخمر هذا رغما عنه أن يجب يترك شرب ل خ م ر يجب عنه يجب س و ان أ يترك شرب الخمر فلا الحرام الزنا تارك زاهدا يسمى تارك وتارك الربا وتارك كل المحرمات. وقياسا لا يسمى ت ا ر ك ذلك زاهدا ولا يسمى أ ي ض ا ت ا ر ك المكروه زاهدا ل أ ن المكروه نهي عنه لا يكون المكروه مكروها الا إ ذ ا نهى الشارع عنه صحيح أ ن النهي عن المكروه ليس نهي حتمي ولكنه نهي على كل حال فلن هي ان ل ل مطلوبة م ط و ب ة هي تترك المكروه أ م ر مطلوب لكن ليس طلب ا ل جزم وليس معنى ذلك أ ن عليك أ ن تقصد إ ل ى المكروهات لا أ ب د ا من قصد إ ل ى المكروهات قصدا فقد خالف ق ص ب الشارع جزم ل أ ن الله سماه مكروها و إ ن م ا الفرق بين المكروه والحرام أ ن ك إ ن وقعت في المكروه قيل لا ليس حرم يعني فيه عقوبة لا حرم ولكنه نهي مع ذلك ولذلك قالوا يلام فاعله ولو داوم ا ل إ ن س ا ن على المكروه لصار إ ل ى الحرام ح س م ا وهذا أ م ر أ علم معروف إ ذ ن لا جهد في الحرام ولا جهد في المكروه و إ ن م ا هو ا ن ت ث ا ل الاستجابه لترك ح ر ا ا ا م ل ج ا ب ل المكروه ت س م ى ا ن ت ث ا ل يعني ا ن ت ث ا ل امر الشارع ص ب ي هو من باب قوله ش م ع ن ا و أ ط ع ن ا أ م ا الواجب فلا يمكن أ ب د ا لا بمنطق الشرع ولا بمنطق العقل أ ن يتصور فيه ز د من ذهب بالواجب فقد خرب دينه إ ذ ن ولا يمكن أ ن يتصور ذلك أ ي ض ا في المندوب كيف يذهب ا ل إ ن س ا ن في المندوب والمندوب مطلوب ف ي ع ل و م بقي المباح إ ذ ا لا زهد في المطلوبات ولا زهد في المنهيات بقيت د ر ج ة الصفر المباح الذي فعله كطرته ها هنا كلام قال العلماء في ت ع ر ي ف ا ل م ت ر و ه إ ن ه م س ت و ى طرفه فلا يؤجر فاعله ولا يوزر يعني لا اثم في فعله ولا أ ج ر في فعله و أ ي ض ا لا أ ج ر في تركه ولا وزر في تركه ولو حصل أ ن ا ل أ ج ر في فعله لما بقي مباحا فان قلنا المباح م س ت و ى طرفه فكيف يكون فيه ا ل أ ج ر ونقول م س ت و ى طرفه ليس شويين ولا س ي ي ن لا يكون مستوي الطرفين إ ل ا إ ذ ا كان لا اجر لا في الفعل ولا في الترف فأين ضربينه إذن؟ إن هذا الزهد إذن؟ قال العلماء المباح على、قربيني. وهنا ا ه فعلا ت ف ص ل علماء ا ل أ م ة ممن تذوقوا نصوص ا ل ق ر آ ن ونصوص ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة بصدق وتكشفوا عن مقاصدها بتوفيق من الله عز وجل فوجدوا وبالاستقراء وبالشواهد أ ي ض ا وسنبين بحول ذلك ان ل ل ه أ المباح ل و ع ا ن مباح ف ر ي ح باباحته يعني و ح د ن نعدي المباحات وجود ف ر ي ح باباحته ك ل من طيبات ما رزقناكم ف ر ي ح إ ب ا ح ة الزواج فنكحوا تناسلوا امر يفيد ا ل إ ب ا ح ة وهكذا سائر المباحات التي صرح فيها ب ا ل إ ب ا ح ه فكل ف مباح إ ذ ا صرح به فهو مباح مخير فيه يعني لك أ ن تفعله ولك أ ن تتركه خير ولا يخيرك الله عز وجل إ ل ا بين خيرين لا يمكن أ ن يخيرك الله بين خير وشر ل ي س ص و ر يخيرك بين خير وخير أ ن تشرب ك أ س ا من الماء ا ل آ ن أ و لا تشربه سواء هذا نوع وسنعود إ ل ي ه بحول الله نوع من المباحات لم يصرح ب إ ب ا ح ت ه لا تجد له ذكرا لا في الكتاب ولا في ا ل س ن ة ولكن سكت عنه سكت、حين. وفي الحديث وسكت عن أ ش ي ا ء رحمه بكم فلا ت ف ا ل عنه سكوت الشارع عن أ ش ي ا ء لا يمكن أ ن ي ف ه م منه التحريم ل أ ن الله لو أ ر ا د أ ن يحرم شيئا حرمه نصا ف و ل م ا ك ر ا ه ه ل أ ن الكراهه أ ي ض ا تؤخذ بالنص ف أ و بالقياس ف ت ك و ت الشارع عن بعض ا ل أ ش ي ا ء يعني أنها مباحة لكن ليست من د ر ج ة المباح ا ل آ خ ر الذي فرح ب إ ب ا ح ة ه الصريحه وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة ل ك م فلا تسال عنه ظ ر و ن ي ما تركتكم ف إ ن م ا هلك من كان قبلكم ب ك ث ر ة سؤاله انبياءه وفي الحديث أ ي ض ا أ ع ظ م الناس جرما يوم ا ل ق ي ا م ة رجل س أ ل عن م س أ ل ة فحرمت بسبب س ل ل ك وهذه النصوص تفيد أ ن المسكوت عنه في ا ل ش ر ي ع ة ليس من نوع المباح المصرح ل إ ب ا ح ت ه ل أ ن هذا م ص ر ح ل إ ب ا ح ت ه هو خير فعلته أ و لم تفعله فعلك و ت ر ك ك فيه خير أ ن هذا ا م س ك و ت عنه ففعله ليس كتركه بل تركه أو ل او خير لا و ك ن فعله خير لصرح الشارع باباحته ونبه عليه ل أ ن ه نوع من المباح موجود إ ن شئتم فادخلوا فيه والتي سكت عنه ولو نطق لحرمه او كرهه ا وانما سكوته لان تحريمه قد لا يطيقه الناس فسكت عنه رحمه بكم كما في الحديث رحمه بكم لانه لو تكلم فيه لحرمه او لنهى عنه نهي تحريم او نهي ك ر ا ه ة ه عن الاخر وبالمثال يتضح المقال لنمثل ه ذ ي الامرين من المباح الذي يقال فيه مخير فيه لا جهد فيه لا يجوز ان تذهب في المباح المصرحه ت يعني اباحته ل ا ب في هذه المباحات فيه فيها ورسول الله صلى الله ورسول صلى عليه وسلم لن كيف ما فعل ما فعل الدخول في ذلك إ ل ا لتقتدي به أ م ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن و ا ع المباحات ا ل م ص ر ح ل إ ب ا ح ت ه ا يمكن إ ج م ا ل ه ا في ك ل م ة أ و كلمات هي ما يخدم الضروريات الخمس معروف أ ن ا ل ش ر ي ع ة ديال إ س ل ا م جاءت لبناء خمس ضروريات ض ر و ر ة الدين وحد ا خ م س ة ديال م ع المعاني ن ا ل مطلوبين ا ل ش ر ي ع ة ذات تطلبهم ذات يكون في الناس الدين أ و ل ا النفس العقل النفي المال هذا خمسون امور كل مباح يخدمها فهو مباح مصرح ب ا ل ا ح ت ه مطلوب أ ن ي ق ت ل ي ه ا ل إ ن س ا ن على أ ن ه م ب ا ح ف إ ذ ا كان أ ل ا ك ل ه ا ل ش ر ب طعام ا ل ش ر ب م ب ا ح اللباس م ب ا ح و أ ك ل الطيبات من الرزق جميعا مباح هذه ا ل أ م و ر من المباحات لو أ ن ا ل إ ن س ا ن اضرب عنها ا ض ر ب ا مثلا طعام في وحده قطعا صعب ا ما كانت م كانت ليوم وما و غداء ع غداء فيكون منسحرا اذن ها هو شرط المباح ادى الى اهلاك النفس ضروريا ل ن الدين إنما الدين إن يكون النفس ا ن لا يمكن لابد واتشرب إشياء النفس تأكل مباح ولكن ت ع ر ف ب أ ن تركك لذلك المباح إ ن صار لك ع ا د ة فسيؤدي إ ل ى حرم هذه الضروريات الخمسه ل ى نقض اصول ا ل ش ر ي ع ة فيكون إ ذ ن هذا الفعل المباح مطلوبا لا يجوز أ ن يقول أ شخص ا إ ن ي أ ز ه ا د في الطعام ا ل ش ر م لا بل إ ذ ا يطلع الله عليك في الرزق فكل طبعا بغير إ س ر ا ف ولا تبرير لتتقوى على طاعه الناس ولتظهر آ ث ا ر ن ع م ة ربك عليه ولتشكر الله عز وجل على ما انعم عليه ولذلك قلت لما الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا وجد أ ك ل من اللحم لحم الكثير و أ ك ل السرير و إ ذ ا ليجد م لا ت ش ت ع ل النار في بيته الشهر والشهرين كما قالت ع ا ئ ش في ا ل ح ب ي ث الصحيح ويعيشون اي آل البيت على ا ل أ س و د ي ن ا ل م ا ء والدقائق يعيش شهرين وشهر لكن هم ي و ا يشربوا الماء واتمر الرديء يعني اذا تمر العيان الدخل رديء التمر ل أ ن ه م ن ج د ولكن من ذ ك ر ي جعلي ص ل الله عليه وسلم يكون ما أ ن ع م الله عليه به ف إ ذ ن مثل هذه المباحات فيقول ا ل إ ن س ا ن أ ن ا أ ز ه د فيها خ ا ص ة و أ ن ه إ ن كان من الميسرين الموسع عليه فيه فزهده حينئذ يتحول إ ل ى شيء آ خ ر إ ل ى بخل لانك ت ت ق ا و ز عليه الله عز وجل ولعنه أ ك ر م ه و ي ر ا ل إ ض ر ا ب مثلا ع ل الفاكهه ما يشبه الفاكهه اطلاقا مثلا هذه من طيبه الرزق هذا يدخل على أ ه ل ه الحرام ويجعله لا يشكر ن ع م ة الله حقا فينبغي أ ن يتناول ذلك الطيب من الرزق ولو من حين ل آ خ ر من حين حتى ي ن لآخر ح يكون متناولا للمباح وقد وسع الله عليه في ذلك فما جعل الله المباح مباحا إ ل ا لتدخل فيه ومن ت المباحات ايضا التي لا يجوز الزهد فيها الزواج مثلا صور لو ان فرضا من الامه واحد ما كلها لا يجيد ولا يزيد ولا ينقص من الامه شيئا ولكن لو اجمع مثلا المغاربه كلهم على ترك الزواج بعد م ئ ة س ن ة لم يبق م غ ر ب ي ن على وجه ا ل أ ر ض ف إ ذ ا لم يبق الناس ب ا ل أ ر ض م ن ع د م ت النفس و ن ع د م الدين ل أ ن الدين إ ن م ا هو ا ل د ي ن يتدين ومن هنا لا يجوز إ ط ل ا ق فتوى عامه في ل ت ش ر ي د ا ل ن س ي من كل ك ن ا د ل ة لفلان أ و ل ف ل ا ن ة ل ح ا ل ة خاصه ط ب ي ة م ع ل و م ة أ م ا للعموم هكذا ا ل إ ط ل ا ق هذا يخالف م ق ا ص د الشريعه التي سعى الى الاكثار من النسل و إ ق ا م ة الدين ل أ ن ب ا ل إ ن س ا ن يكون الدين من هنا الدين الزواج يصبح مباحا لكنه في المقاصد يؤدي إ ل ى إ ق ا م ة الدين و إ ق ا م ة النسل استمرار النوع ا ل ب ش ر فهذا لا يقال يزهد فيه لا زهدته ولا اجرى في فرك الزواج الطعام ا ل شراب من المباحات لا قدره في ف ر ق ي ة إ ط ل ا ق ا وحديث ث ل ا ث ة اراطين ليس عنا ب د ا ي حديث ع ا ئ ش ة جاء ث ل ا ث ة ا ر ا ي ن إ ل ى بيوت أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل و ن عن عبادته فلما اخبروك أ ن ه م س ق ا ل و ا أ ح د ه م قال أ م ا أ ن ا فلا أ ت ز و ج النساء وقفت عند ه ذلك ا ي م ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ث ا عليه ذلك قال و أ ت ز و ج النساء فمن ر غ ل عن سنتي فليس م ي ن و أ ي ض ا أ ن ك ا ر على المخال و أ ن ا أ ص و م الظهر ولا اغفر قال و أ ص و م و أ غ ف ر هذا ي ن ي لتعصي ش ر د عليه أ ن ا و إ ن ي أ ع ب ا د ك م لله و أ ش خ ا ك م له ف ا ل ع ب ا د ة الحق والتقوى الحق إ ن م ا هي إ ك ي ا ن ما أ ح ل الله يبغى يكون عابد لله حقيقي ارقى المباح في السوق يتلو المباح ثم قد يقع من ترك المباح ان تصيب الأمة الامه تفع كما ا في أنه و ح النحني بفضله م الزمن حتى لحمية ذ ا خطير ل أ ن هذا الشيء مضاد ل ل ش ر ي ع ة يا أ ي ه ا النبي لم تحرموا ما أ ح و ل الله لك ولا تقولوا لما ت ص ف أ ل ا ان س ي ت ك م ا ل ك ا ذ ب ة هذا حلال وهذا حرام تحريم المباح تحريم ا لا م ب ح لا يقل خ ط و ر ة عن إ ب ا ح ة الحرام لجل شيء مباح حرام و ل م ك ر و ه راب حالي لا قلت الخمر حلال ل قلت الحرام راب حال حالي حال ل قلت الخمر حلال تحريم المباح ك إ ب ا ح ة الحرب خ ف ي ر و خ ف ي ر لما ذ ا لا؟ ل أ ن ه فئات واستدراك على الله ي ج ي د ل م ع ربي عز وجل يقول لا هو عندش. عندش لا لاحصل حرمه هو ا ب ا ح ة لا ب أ ي حق ي ت أ ت ي لتحرمه بعد صحيح انت ما تحرمه في الفن ع ولكن تحرمه بسلوكك يلجأ إ ذ ا عندك وما تستفضل دع ما تزر فعليك ويزرلو مش ع ك ا ل أ ز ر ي ع ن ي ك زنو لانك تاتوا عن الشارع ي ع ن ي ن تفهم على ر ب ي تفهم عليه وتزيد عليه من وراه هذا لا يجوز إ ذ ن كل مباح يخدموا ل ض ر و ر ي ا ت ا ل خ ا ل ة كل مباح المقصد دياله كيؤدي ل خ د م ة الدين ولو من بعيد و خ د م ة ا ل ح ي ا ة النفس و خ د م ة النفس ت ك ا ث ر ا ل أ د ن ا ء و ا ل أ س ر ة و ا ل ص ر ي ر ا و خ د م ة المال في ج ا ي كل ذلك مباح لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يذهب فيه في واحد يذهب ما من الخدمه يقول من شيء يخدم يقولك الله أ ن ا زاهي وقع في الضل هذا متواكب و ك ل م ع التوتر في ا ح ص ه ص ا ب ق ة ووزنه أ ك ث ر من أ ج ر ه بل لا اجر له ف ي ن ا الزهد إ ذ ن في المباح المسكوت عنه هذا كالمباح اللي تسكت عليه ش ا ت ك ل م ش ا ر ه ل أ ن كل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تخدمها ه الضروريات الخمس تكلم عنها الشارع إ ب ا ح ه في ا ل ق ر آ ن أ و في ا ل س ن ة وكانت من سلوك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ ن س والحسنه و ا ل ق د و ا ل ر ف ي ع ة تناول المباحات هذه المباحات منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يفهم بالقياس إ ذ ل ك الجمش مركب ا ل س ي ا ر ة مثلا او ا ل ط ا ئ ر ة يفهم بالقياس وهكذا و ا ل آ ي ا ت العامه ك ع م و ن ش ا م ل ة لكل المباحات الى قيام ا ل س ا ع ة فكل الطيبات من ا ل ف و ا ك التي لم تكن في زمان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو كلها هي تدخلوا كيف ردقناكم كل حديثة في طيبات الزائدة حرج ردقنا الرزق الضرورة الآن ما طيبات ما طيبات كانوا الأشياء من عن إشياء لي زيد أنحب ض ر وهذا ر ي و حديث صحيح الاسناد فكل ما يتجمل به ا ل إ ن س ا ن من طيب اللباس وطيب المركب وطيب المسكن كل ذلك من المباح الذي لا يجوز الزهد فيه مرسى بن ب ادم ي ط خ ب ج زهده فلا اجرى في الزهد فيه ولا في ا ل ت ر ك ه بل إ ن ه الانسان ان يعبد الله به تحول من مباح إ ل ى مندوب في ا ل أ ج ر ل مشي بالاصطلاح مشي ا ل م ع ن ى تحول من مباح إ ل ى مندوب أ و إ ل ى واجد في بعض ا ل أ ح ي ا ن من حيث الاجر أ ل أ الاجر ل ل على ه ب الذي يعطيك إ ي ا ه على بعض المندوبات أ و في بعض ا ل أ ح ي ا ن على بعض الواجدات أ ه ل ا بعض الواجبات ايضا إ ذ ن نعرف الآن ما ا ل م س ق و ت عنه ا ل م س ق و ت عنه في ا ل ش ر ي ع ة إ ن م ا يقال لما كان عام من ذ ل و ا في زمان الرساله ولم ينزل فيه والصن ما يقول لنا أتاي من ا الصم و عنه ا كان الرسالة في يقسم لكي زمن لا أحد المثقوط عنه س ي ك ولكن النبو يجب ان يكون هذا ب الزمن ا من المسلمين ي ا ل ا ل من المسلمين من المسلمين الأخضر و من المسلمين من المسلمين ل ي ل م في ا ل ح م ا ل فإذاً م ي ن من المسلمين ح فيه من ا ل ك ا ب ي و ل ا ا ب ل س ن ة من ع المسلمين ه أنه قد لانه لا ي س ت ل ي ع ان يتكلم عليه لانه لا يستطيع ان يتكلم عليه لانه لا ل يستطيع ان يتكلم عليه لانه لا يستطيع ان يتكلم عليه لانه لا ب يستطيع ان يتكلم ا ل ب ا ا ح ت ز ي ن ة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره ا فى من ا ل ش و ا ت من الذهب ل المنصد للناس ن منought و و ق ا والخضه و ا ل خ ي ر ا ل م س و ّ ن ة و ا ل أ ن ع ا م والحرف اذن هذه أ ص و ل وكليات جلوبه ح فاللباس اشير إ ل ي ه في ا ل أ ن ح ا م ل أ ن ه من ص و ا ت ه ا واوبائها نلبس وساحر أ م و ر الانسان التي يحتاجها ت س ت خ ر ص من هذه ا ل أ ص و ل فصرخ هذه ا ل ش ا ع د تكلم عليها ل ل ه عز وجل ا ل ق ر آ ن و ف ص ل ت ه الحين ولكن نعدي المباحات ا ل ح ي ن ا ل ج د ف ي ه ا ما ت ك ل م ش عليها ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي ب ولا ت ل م النبوي فكت عليها قلنا السعيال ل ه انها سيحرمها لم تقضيها غ ي حرمه ا و ن ك ن فكت عنها ر ح م ة همديكم كما بالحديث و ل ا ت س أ ل و ن ه ا ف إ ذ ا لا ت س أ ل و ن ه ا ق ت ل م ب ا ح ل أ ن ه لو تكلم لا و و ج ل ت النص غير موجود فكت عنها مثال ذلك الغناء هذا عليه الذي ا تقفل ل ل ع من ا ذلك الغناء الغناء من عموم البلوى في زمان الرجال م العرب ب ل و شيخ ليس مخبأ قبل ا ل إ س ل ا م امه مغنيه ة العرب كان لها ط م ا ع ة و ا ح د ة و ح د واحدة ك م ا ل ع ر العرب العلوم ا ع ر ب يعني ا ل ف ن ي د للعرب ل إ ن ش ا د ه ش ع ر ه و ل أ ن العرب كانت تتغنى في أ ف ر ا ح ه ا وفي احزانها ولا يقال إ ن م ح م د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان لا يعرف ا ل ج ن ا ى يعني ما عرفوش نصيحه اخرى أ ب د ا بل ك ا عرفو كيف نصيحه اخرى وثبت في ا ل س ي ر ة أ ن ه مره وهو في طفولته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ش ا ل و ا احد ع ق ل القريش يتفرج وخلال الغنى من ج ي ر ن الواحد شده منه ش النيه ا ح ف ا ل إ ن ش ا ء ل و ا الاحده أحلح الشيخ فعلا لا هنا اهتفقه يا فما ثبت تبت رفيقه ثم ولكن ا النصر مرحلة سلما أن ا لا ب ق ص د يوجد من شاب القصده لمحاضر الغناء م ا ل العناء لا يوجد نص واحد في القران يحرم ا ل غ ن ء إ ط ل ا ق ولا م ص و ا ح د غالبا جلدي له الحديث ك ي ل هذا الكلام منذ القديم وكل الاثانيه التي اسند فيها ذلك لابن عباس في قوله الغناء وفي قوله الطب كلها ضعيفه وقد ضعف ابن حزم منذ القدير ثم بعد ذلك ا خ ن ا واخذ ا ل أ م ر ا ل آ ن إ ذ ا أ ر ا د الله عز وجل هذه ق ا ع د ة من قواعد ا ل ش ر ي ع ا ل ك ب ي ر ة إ ذ ا أ ر ا د الله عز وجل أ ن يحرم شيئا حرمه باسمه ل ك ي ت و ن ي ش اراد أ أ ن يحرم الخنزير ف ق ر ل الخنزير إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير في ما بخنزير والعرب لا تعرف الخنزير الخنزير ماشي حيوان يعيش في صخره يعيش البلاد الغبويه ا الرطبه النبية يتعيش النديه ا و و ل ح ا الأخرى أن ح ر م الخنزير وخال ف إ ذ ا أ ر ا د فقد أ ر ا د و إ ن م ا امره إ ذ ا أ ر ا د شيئا ا يقول له كن فيضا اراد م ن ل أ ن الله يعلم وهو العليم الخبير أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ه ت ن ت د إ ل ى بلاد الماء كالمغربي والاندلس و إ ل ى بلاد أ و ر و ب ا كما كانت قبله ممتده حتى بلاد ا ل بلقان حيث يعيش الخنزير ب ك ث ر ى وغالب المسلمين ياكلون الخنزير وهم يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وان م ح م د رسول الله فحرمه على من س ي ا ف ي فحرم على الساعة السابق طبعا ولكن العبره بالنص ع ل و م ا ل أ م ة في الزمان المستقبل الزلال الحاضر والله عز وجل يعلم أ ن العرب أ م ة ا ل م غ ن ي ة وهي كذلك في جاهليتها و م ن لم يسلم في زمان محمد بعبد الله عليه الصلاه والسلام وكذلك ستلقى إ ل ى يومنا هذا ما زال ا ل آ ن العرب اهل الطرف وهذا م ش ه و د المسموح ك ي ا ل م م ش غير قربنا ن ا و تدفئه فما حرم ب ن ف القران حرم الخمر ب ن ف القران الحاجه اللي عنده رب عز وجل بها ل غ ر ض م كيف ليش السنه ي ح ر م بالقران عنده غ ر ض بتحريم الخمر نص عليه له ا ر ا د ة بتحريم ا ل خ ن ز ر نص عليه له اراده بتحريم الدم نص عليه له اراده بتحريم الميته نص عليه واصناف انواع الميته من ا ل ن ط ح ه والبكرب هي الى اخره كل شيء يصعده وله اراده في ن يحرم زواج ا ل أ م ه ا ت والصعبه حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م ل ا وما شابه ذلك و م ا قيس عليه فكيف يقال إ ن ه لم يحرم الغناء وهو حرم ف أ ح د أ م ر إ م ا أ ن ه سبحانه ن ص ي ح ل ا خ ب ر وهذا م س ت ح ي ل أ و مضغه حرمه اعطيه احتمال ث ل لا تجده لا تجده لو أ ر ا د أ ن يحرما و ل حرمه الصمت ب ي م ا يشجع ذلك في ر ا غدره غدر الغناء في ح ج ر الياء كل الناس ولو ََْ حرمه َََُّ لدخل َََ الناس َّ واجمعون َْ جهنم َْ فلن َْ تكفر َْ المسرق َِ ويطب َُ على ا و ل َ ك طبه في, في جيش لا يطاق تحريم الغنائي لا ي ُ ط ا ع والله عز وجل رافع عن هذه الامه الاثر والاغلال التي كانت على مقلب فيه حرج صعيب على الناس حرم الغناء ثم بعد ذلك هو فطره في الانسان في الانسان الفطره ي د و ان يتغنى ولكن ما غنى لك القرشره مباح القرشره ليس ح ا م ف ق هذا سكت عنه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن د و ي ة كي ي ر لكي ي ح ر م ا ل غ ن ا ء يجري يجري يجري يخطئها يجري ويصفوها حديث ا ب خ ا ر ي هذا اللي كيف قليل ي أ ت ي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحريره والخمره والمعازف هذا اللي كيف يدور قبل ما نصفوها بالحساب وش يكون الغناء حرام والضور ا ل ق ر آ ن كان ما تجي مش أ ي ه ف ا ر ع ة بسنيته اضر ل السنه و م ا د ر ة السنه ا ل آ ل ا ت ل ل أ ح د في البخاري و مسلم و ا ل ت ر م ز ي والنفعي وابن ماجه وابو داود والمساند بعد ذلك يعني ا ل آ ل ا ت ا ل آ ل ا ت ل ل أ ح د اضر ل اضر اضر بجلال الحديث بوحده اللي تقع كيف النبي صلى الله عليه وسلم زاد باذن الله طبعا فيه مطعومات أ ش ي ا ء زادني بالصفلين في النهي إ ن ه ا الله عز وجل علم ميتا و ن ه ا ء الخنزير و ن ه ا ء الدم والنفاس يزاد شيء هذا ا ل م ط ع و ن ه نعم كل ذي مخلب من الطير طير لكت كل حد ه ا ل ح د ي ة الحداه و ا ل ن س ر والغراب و ا ل س ك ر وننفصل منها ع ل ي ه فدار النعيوب للطحين و ا ك ر ا ه وكل ذي نادم من ا ل س د ا ء من قط حتى ا ل أ س د مرورا ط بالكلب ع ب ا وبالذئب والزخن ا وزوات السلوم و ا ل ح ل ة ومشابها كل ذلك ن ه ى عنه النبي عليه الصلاه والاحاديث ح د ا ل ي ونهى عن حمر يعني اللي أيضا في هذا كثير ففي مقرر ه ذ الشيء ا كثير يستحلون ما يستحلون معنى م يستحلون يعني يصدر احلاله الالف والسين تاء للطلب ي ل ي ح و ل ه و ل ت ح و ي ل أ ي ض ا للتحويل استنفرا تحول نفرا استنوقا تحولنا قتل استنوق الجمل تحولنا قتل ي س ت ع م ل ويستعملوا الكناية على ر ا ج م ل ناقا في إ ذ ا الألف ا ل و س ن و ا ل ت ا ء ع ن هم ا ي ل استحل فيفتحلوا يحولوا الحرامة إلى أو صحيح ه شيء على الرجل م ا صحيح يستطبحوا التفهم عنهم ولكن يعني الحدي ا ل كي ل ل ا ا م أنهم يقول ي ن هذي ح ل ا ل لي و ح ر ا م م ا لأنها النصر أحرام هي ي ح م تبق ب ه ا ف ا و ا ح قال الزنا أما ا ل ح ي ر ص ح ي ح ل الزنا تقربوا ا فيكفل إ ذ ا ا واحد يعني س ت ح ل الزنا ي كيف يخدع ل ا ل ص ا ب ق تحريمه لا تقرب و الزنا ا يستحل و الخمر ا لا عم يستحل و الخمر ا ل أ ن ه ص ا ب ق تحريمه إ ن م ا الخمر لما يشيلوا ولا انصابوا الحرير ص ا ب ق تحريمه على الرجال هو الدهر مباشر لانه أ م ت ي حرام على ذكورها أ و كما قال عليه الصلاه والسلام فكل ما ذكر في هذا الحديث سبق ت ح ر م ه بالنص ف ف إ ذ ا جاء ع ب د ا يستحله يحول الحال تفهم ف إ ذ ا ما النص الذي سبق ت ح ر م الغناء به لا ت ج ا ه ب لكل جهنم لا تجاوب لكل جاوب عدم ز م ا ن العلماء لزحفه ما يحرمون الغناء هم الزوج ولكن اندروا الجهر لو كان الغناء مباحا ل حقا ح والله عز وجل نها ان الفصل لا يترك شيء ح ا ل ي احلاز لما تحرمه مع حضر الله ولكن لماذا لم عمرهم ا غ ن ى ولا قصدوا ي س م ع و غ ن ى ولا صحابه عمرهم لا تترك ش ي ا بها ز م ا ر ة ت يغيط بها ولا شد ك م ن ذ ز ك ا ر ب ي ه ا ولا حديث اذا امشي شيء بهذا هذا هو المسكوك لا تلقاه ن ا و ا تلقاه ن ا فاذا نكر هذا الذي يقال فيه الزهد نزه في ف فتركه خير ي ن فعل ولن تكلم الله فيه لحرمه و إ ن م ا عافى لعفو عافى س م ح ن ا ل أ ن ه لو لم يعفو لدخل اغلب الناس النار فان هذا مما ي ص ع ب ه تركه صعيب تركه فتحوا تبقى تهرمن بعدس ت د غني هكذا يقع لنا الجميع وعفاء عن اشياء الحديث ع ف و ع ف و هذا ا ل م س ك و ك يعني والمؤمن الصالح الورع حقا يذهب في مثلها في مثل هذا يذهب الصالحون ل أ ن ه لا يليق لا يليق ب ا ل م ث ل الصالح التقي الورع أ ن ه يكون س د شمال زوله شد بندير اضرب اين نقول ولو فعله عالمون لسقطت مروءته صوروا مثلا حفقيه من الصالح تعرفوه شد بندير خدم ش ج ر ي حتى واحد ما بقيت نعم ا ر ما سوبر سعيده فينا عن ن في ا ل ن ف س من الغناء ش ي ء ي ع ن ي ان ل يكون ه م ا ل من ا ء و ل ك ن ا يوجد ء يمكن ا جنزيا حرقات ث هو بعد ذ ل تمقال ا ب ا ل ق ي م ر ح م هناك الله محلّل الناس. يعني كي من, يعني من, من, من التاريخ ومن الواقع. الغناء ا ل يمكن ان ل ي ك و د ل ي ل هناك الاستقرار ت ا من الغناء و ا الاستقرار يمكن ان يكون م هناك من ا ل ت ف ر ق ء في المغرب في المشرق في الصين ف في, في اليابان في أ م ر ي ك ا في اي بلاد وفي التاريخ ف ز م ا ن ليعرف الانسان الات الصغر في المملك هذا ا ل ف ل م يقدم في, في زياده ا ل أ س د الزنا والخمر وفي الدليل المعاشي أ غ ل ب من يموت منهم ب أ م ر ا ض قاتله ترجع اما للزنا أ و للخمر والمخدرات إ ذ ا ما لها زهد لولادك سببهم الطرف ليوم غ ل ض ح ك فرنس إ ن سمعته م ر ة يقال لك لا حرج الف الفرنس ا صار لك عاده فالزهد في مثل هذا مطلوب ه ذ ا يزهد فيه وماجور تاركه إ ن شاء الله فاذا باش جزء الحرام صعيب باش جزء الشلال مياه ف م ي ا ه ع ي ب فهو إ ذ ا عنه معه ونحنه من قديم المباحة ولكن المباح المسكوت عنه يصير مباح المصرح ب إ ب ا ح ت ه فتركه إ ذ ن خير من فعل ل أ ن ه لا ي خ د م ا ل ضروريتهم بل يهدموها هذا المباح المصرح بإباحته اللي الله بالإباحة كل مردي يخدم صرح الدين يلو في وجل النفس القرآن والسنة الإنسانية يخدم النسل ويخدم ويخدم سائر الضروريات ل ن ا ب ي ن ا ك الزواج والطعام والشراب واللذات والتمتع بالطيبات من الرجل ف إ ذ ن يمكن أ ن يكون بل إ ن المباح المكسوس عنه لا يهدم م ث الضروريه المباح يفكس عليه الله عز وجل ك ي ه د ل الضروريه الخلف هذا نحن مستند البناء لدهم عليه فهذا يخرب دينه ويخرب النفس ويخرب ا ل ح ي ا ة ل أ ن ه يؤدي إ ل ى تحلل ا ل إ ن س ا ن من تكاليف ما يطبق ل د يجعل ن الافتان الزنا والخمر وما تقولي جبتان و عرف واحد الفنان ما عنده زنا م ا عنده خمر تعال واحد فاس ن ي س د ل ي ا ل واحد ف س م ل ي و ن لا عبره سبيه ل أ ن الشريعه جالس يمد بالعموم والشاذ لا ت ك م له وفي كثير من ا ل أ ح ي ا ن كتدغيرا ف ع ل ي ا ل ل ه من قبل هذا كذلك يسببه ا ل ز ن ا قصدنا هذه ا ل أ ن ف ي ة ماشي باش ن ب ي ن ه ص د ر ا ل ش ر ع و ا ل ز ن ا لا أ ب د ا و إ ن م ا القصد هو ب ا نتكلمه على م ا ن ا عن الزهد الذي نسمو فيه لقاء في لاحق بحولي فاذا الزهد لا ي ج و م أ ن تستعيله في واجبات ولا في المندوبات ولا في المكروهات والمحرمات ف إ ن ه ذ ا دون غير حق تزهره ولا في المباحات المصرحه باباحتها لا تزهدها بل تناولها بالقدر الشرعي واشكر الله على نعمه واذهب فيما تكت عنه الشارع فيما ينقض به فيما يهدم الاسلام مما ا ل ا م ا ل ص ف ه مثل هذا يذهب فيه الانسان ويقاس على ذلك اشياء كثيره نعطي واحد منهم بعض الاحيان ي ن الواحد المباح هو مباح ولكن ل ي يفترق ب ي الحرم في, في بعض الاحيان مباح وسقوفان تركه اولى وخير من شعيب مثلا شربنا شرب ا ل م ا شرب الماء ما ك ي بس هذا مباح مصرح ونجد بهذا لأن ا ف د ث كان يحب الماء ا ل ب ا ئ ج كما كان السم لا ا ل صحيح او الشمعه كما تجعل ي الميدات البائج ن تشرب الميدات ا ل في ا ل م ا البائج ر ا ب ا ر و ورجع لا من, من, من, من, من الماء ولكن تحد يحب فترة الماء البائد ل فصار تناول هذا المباح في ذلك المكان مرتبطا بالمكان والمكان ومكان منكر فيحصل تطبيع نفسي مع المنكر تولد تشوف المنكر فلا ي ؤ م ن عليك أ ن تشرب في يومنا الخمر ولذلك مثل هذا المباح معفو عنه نفس المدينة الكثير هذا زهد م أ ج و ر عليه ب إ ذ ن الله وكذلك من خالط ماله مال حرام مال بمنزله مشبه و فيه إ الاحلام تعرف إ ولكن صوت الزهد في مثل هذا زهد مقبول م أ ج و ر إ ن شاء الله بعد م ن اقلب على واحد ب بيال م ن ا ل ه طيب صافي ت فتح وهذا الذي س م ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله صلى ا ل ك ل ا م المشتبهات وبينهن أ م و ر م ج ت ب ه ا ت فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ف إ ذ ا الزهد يكون فيما اشتبه وفيما تشابه وفيما كان و س ي ل ة ولو من بعد الى الحرام أ و إ ل ى المفروض فيزهد فيه الانسان و خ ا ت م ة الكلام أ ن الزهد أ ي ض ا يمكن أ ن يحصل فيما لم تستطع الوصول إ ل ي ه ولكن بالمعلم ن ى ا الوجداني معنى ذلك واحده من المباح من المباح المصرح ب ا ذ ا ع ت ه ا ولكن كما وصفها إ ذ ازهد فيها لا معنى إ ذ ا ه د فيها, تقوله فيها, فيها. فيها ما فيش قلوب زهد فيها الاعمار النظريات انتما للدفاع ازهد فيها وجدانيا يعني قلبك من يتعلق بها وهذا ما سنفصله ب ح و ل الله في لقاء مقبل ا ن ت ل ا ق ا من قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إ ل ى ما مسعنا به أ ز و ا ج ا منه م ظ ه ر ة ح ي ا ة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى وهذا هو الذي يعلن ا ل د ر ج الاولى ن ب ع د م ا بينا فيما ينبغي أ ن يذهب فيه المؤمن وما لا ينبغي أ ن يذهب فيه المؤمن فنبقى مع هذا المجتمع عشنا كثر من الخيال حيث تتاسى النفس ان فقدت كثيرا المباحث من فلا ينبغي أ ن يحصل للنفس أ ث م ولا ينبغي أ ن ت ت ح ص ق م و ا ج ي ك أ ن لم تجد من رزق الله ما يوسع عليك به فتعلم أ ن ت ذ ه د أ ي ض ا فيما لم تجد من المباحات ا ل ص ي ب ة حتى تكون راضيا ل أ ن الزهد رضا تكون راضيا بما خصم الله لك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ا ت د ا ع ه وارنا ََ أ َ الباطل ََِْ باطلا َِ وارزقنا ْ اجتنابه َ و َ ج َ ع َ ل ْ ن َ ا لك َ من الشاكرين ََِِ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وارتبنا اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد المصطفى النبي الاميم واله وسلم سليما سليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونسال الله لي ولكم